الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا, ثم قضى أجلا وأجل مسمى أنتون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم شركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتين من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معظمين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. فَتَوَّفَاهُمْ فَيَأْتيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ فِي آنٍ بِمَا لَمْ يُمْكِنْ لكم وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عليهم داروا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلتناهوا بذنوبهم وعيشنا بعدهم قوم آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطات فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن ماذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ولو جعلناهم لك اللجعلناهم ودلهم وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزأ برسول من قبلك فحقا الذين سخروا منهم فحقا الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سير في الأرض ثم كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله جسب على نفسي الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وَلَهُ ما سكن في الليل والنهار وهو السنع العليم قل أغير الله أتخذ وَلِيًّا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون مِنَ من المشركين في عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان ينزل خير فهو على كل شيء قدير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 أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل هو إله واحد وإنني بني, وإنني بني مما تشركون الذين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 وَأَيَوَمٌ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شركاؤكم؟ أَيْنَ شركاؤكم؟ لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفسرون ومنهم من يسمع إليه وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مَا كِنَّةً مَنْ يَفْطَهُ وَفِي آبَانٍ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلْ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوا كَيْجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يقول الذين كفروا إن هذا إلا الأولين. وهم ينهون عنه ويمأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ عطفوا على النار فقالوا يا ليس ما ولا نكذب فقالوا يا ليتنا وَنُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَكُنَّا مِنَ الْكَاذِبِينَ بَل بَذَالَهُمْ مَا كَانُوا يَخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا إِلَيْهِ عَنْ قَوْلِهِمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ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 قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما صرّطنا فيها وهم يحملون وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا زال ما يزهون وما الحياة الدنيا إلا. وللجر الآخرة خير للذين يستقون أَفَلَا تَعْطِينَ وَدِينَ أَلَمْ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكْبِرُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ ولقد كذب مرسل من قبلك ففضه على ما كذبوا وأذوه ففضه على ما كذبوا وأذوه حتى تهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبل المرسلين. و اي كان كبر عليك يا ربهم فان استطعت ان تثبتغي نفقا فان استطعت ان تثبتغي نفقا في, الأرض سلما في السماء او سلم من في السماء بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى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 قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم, ولكن أكثرهم لا يعملون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير وما جنحين لا أمم الأنفالكم ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا ضموا وبخموا في الظلمات ماذ من يا شيء له يغله ومين يا شيء على صراط مستقيم؟ قل رأيتم من آتكم عذاب الله أو أتكم السعادة أو أتكم السعادة و غير الله تدعون إليكم ثم فاجئين فَلَيَا تُدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِشَاءً وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ يتضرعون فلولا إذ جاءوا فأسنا تضرعوا ولكن قسط قلوبهم ودين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وأخذناه بغتة أخذناهم بغتة فإذاهم نجلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وخسم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم فَكَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْرِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ دَهْرًا هَلْ يَمْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ الْمُرْسَلِينَ एِنَّهُمْ مُبَشِّرُونَ بِ فمن آمن وأطلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآيات لا يمسهم العذاب بما كانوا يسلقون ولا تقرد الذين يدعون ربهم بالغداف والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم, فتقردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليظنوا أن هؤلاء من الله عليهم من الله عليهم بينا أليس الله في عالم بالشاكين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة بجهالة ثم تاب من وأصلح وأطلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتسبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تبعون من دون الله قل لا أتبع وهواكم قد ضللت إذا من المهتدين قل لي على بينة من ربي وكربتم به ما عندي ما تستعدلون به إن الحكم إلا لله يقف الحق وهو خير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 وما تفقف من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا, إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالنيل ويعلم ما جرحكم بالنهار ثم يبعثكم فيه ثم ينبعكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاه الحق فلا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تضرعون وخشيًا لأن الجنة من هذه، لأن الجنة من هذه لن يكونن من الشاكرين. قل الله نجِّفُم منها وَلِكُلِّ كَبْرٍ مَعَهُمْ تُشْرِكُونَ قل هو القادر على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 لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وَإِذَا وَاعَظَ النَّبِيُّ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَنَادِضْهُمْ فأعرض حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنْ لَا يُنسِكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى النَّبِيِّ يستقون من جذابه شيء ولكن ذكره ولكن ذكره عن لهم يستقون وذل الذين استخدوا دينهم لعبه وله وغرتهم الحياة الدنيا ودشر به. أن ترسل نفس بما كسبت ليس لها ليس لها من دون الله ولي ولا شهي وإن تعديق لعدل لا يؤخر لها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب وعذاب قَالَ اتَّوَكُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتستخذ أصنام الآلهة في أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقين falan السماوات والأرض حنيفا وما كل شيء نيما أبلا تتذكرون وكيف أخافوا ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحفظ بالأمن إن كنتم تعلمون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 وَرَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب كُلَّهُمْ هَدَيْنَا ونوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلِهِ وَمِن بُرْرِيَةِ داود وسليمان وَأيوبَ ويوسفَ وموسى ويوسفَ وموسى وَمَعْوذُنَ وَكَبَالِكَ نَجِزُ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّةَ وَيَحْيَى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 ولو أشركون حبطا مما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يقر بها أولئك فقد وتكلبنا فقد وتكلبنا قوم ليسوا بها بكافرين أولئك كالذين مدى الله فبهدىه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى العالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به مرسى نورا وهدى للناس فدعلونه قراطي ستعدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل إلهي نظرهم في خوضي العذول، وهذا كتاب جلناه بارك مفضق الذي بين يديه، مفضق الذي بين يديه، ولتوضيهم القوى ومن حوله، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، وهم على ظلتهم يحافظون. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ إِتَّقَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ رُحْيًا لَيْلَى وَلَنْ يُحَيِّ لَهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِبْغَالِيُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاباً بلون بما كنتم تقولون على الله بما كنتم تقولون على الله بير الحق وَقُلْتُمْ عَلَيَّ أَنِّي تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جَعَسُونَ فُرَادَكَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلْ مَرَّةٍ وَجَرَّتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَاعَاتُكُمُ الَّذِينَ ذَعَنْتُمْ أَنَّهُمْ أن هم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من النيت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله الَّذِي نَجَّفَكُم فَارِقَ الْأَطْفَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فَتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قد فضل الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم من نسيو واحدة, واحدة، فمستقر ومستودع. قد فضل الآيات لقوم يفهمون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النسل طنيها قهوان دانية وجنات العناب والزيتون والرمان مشت بها والزيتون والرمان مشت بها وغير متشابه ضر إلى تمليذ أثمر وينعي إن في ذلكم لايات لقوم يؤمنون وجعل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 ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء تعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم فَمَنَّ اللَّهُ بِالصَّلَاةِ لِنَفْسِهِ وَمَن عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنعَمَ عَلَيْكُمْ بِخَيْرٍ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَاءَ وَلِيُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا ذلك زيننا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد عيمانهم يُلَبِّسُ أَفْسِدَتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ يَعْمَهُونَ وَرَأَوْا أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَتَسَلَّمُوهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَاهُمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ما كانوا يؤمنون إلا أن يشاء الله ولكن أثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإرث والجن يوحى بعضهم إلى بعض الزخر القول غرورا ولو شاء ولتَصْرَى إلیه أَفْسَدَةُ الَّذينَ لا يُؤْمِنونَ بِآخِرَةٍ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْأَ اللَّهِ أَبْتَرِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلیکمْ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إليكم والذين آتيناه الكتاب بعلم أنه منزل من ربك أنه منزل من ربك بالحق فلا تفونن من, من الممترين.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 وهو أعلم بالمُهتدين فكلوا من ما دُك رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِقْوَتُم إِقْوَتُ بَأْيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَنْ لا تَأْكُلُوا مِنْ مَا دُكْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ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 أَوَمَنْ كَانَ مَيْسًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلِنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ سِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَالِدٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْلِينَ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمينها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى, حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد عن قدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما خلف الصلا الآيات لقوم يذكرون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 أجلنا الذي أجلسنا قالن عُمَّتْ وَأَكُمْ خالدين فِيمَا إلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ وَالنِّبَالُ بعض الظَّالِمِينَ بَظَلِبْ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ يَا لَا لَنُذِيقَنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِطَائِمٍكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدَ اللَّهُ عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ لَأَنْ لَمْ يَكْرَهْ رَبُّكَ مُهْمَكَ الْقُرَابِطُ الْمِؤَالُهَا غَافِلُونَ وَلَكُمْ مِنْ دَرَجَةٍ لَعَمَلُ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ مَنْ مَا يَعْمَلُ وَرَبُّكَ الْعَزِيزُ الرَّحْمَنُ إِنَّ يَشَأْ يُذِيهِ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا كما إن شاءت من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لات وما ينسون بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة لا يفلح الظالمون وجعلوا لله ما ذر من الحرف والأنا من طيبا فقالوا فقالوا هذا لله بزعم وهذا للشركاء فما كان للشركاء فلَيَطْلُبُ إلَى الْغَضَبِ وهو يضل الى شركائهم فما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم ولينبسوا ولينبسوا عليهم دينهم ولو شاء ما فعلون فذرهم وما يفسرون وقالوا هذه أنعام وحرث شجر لا يطعمها إلا من نشأ إلا من نشأ وأنعام حرمة ذرورها وأنعام لا يذكرون اسم الله السراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفسرون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالطة لذكورنا خالطة لذكورنا ونحرم على أزواجنا وإن ميتا فهم فيه سيجديهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خفر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشى دنات معروشات وغير معروشات والنخل والذرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا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 نبعوني بأيمن إن كنتم صادقين ومن وَمِنَ اثنين ومن البقر اثنين قل آهد ذكرين حرم أمي الأنسين أما اشتملت عليه أرحام الأنسين أن كنتم شهداء إذ وافقتم الله بهذا فمن أظلم من استرعى على الله كبدا ليضلل الناس ليضلل الناس بغير علم إن الله لا يندقون الظالمين قل لا أجد في يا إليّ محروماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتاً، إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس أو فسق منه لغير به فمن اضطر غير غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ضفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت رمورهما أو الحوايا أو الحوايا أو مختلطة بعذب ذلك جزين عنهم ببغيهم وإما لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم دو رحمة واسعة ولا يرز بأس عن القوم المجرمين فيقول الذين أشرفوا لو شاء الله ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى باقوا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُفْ فَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ حُجَّةٌ بَالِغَةٌ فَلَوْ شَاءَ أَلَمْ يَهْدِكُمْ أَجْمَعِينَ قُفْ هَلْ لَنَشْهَدَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حرم هذا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 قل تعالى وعث ما حرّم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا.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 وَأَنْفِقُوا تقربوا رَزَقْنَاكُم مِّن إلا بالتي يَأْتِيَ حتى الْمَوْتُ فَيَقُولَ وأوفوا لَوْلَا أَخَّرْتَنِي بالقصة لا قَرِيبٍ نفسا إلا مِّنَ وإذا قلتم يُكَلِّفُ ولو كان ذا وُسْعَهَا وبعهد الله أوفوا ذلك مَا به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما وَلَا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم أتينا موت كتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدا ورحمة وهدا ورحمة علهم بالقضاء ربي يؤمنون وهذا كتاب أنزل مباركا اتبعوه واتقون علكم ترحمون أن إِنَّمَا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا أو لكم لا أهدى منهم فقد جاءكم بينكم من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من, من كذب بآيات الله وقد فعنها سنجد الذين يصفون عن آياتنا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 فَجَنَّى فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا فَيِمَّن مِّنَّه مِّلَّةَ وما كان من المشركين قل إن خلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أُمِّث وأنا أول المسلمين قل أَعْلَى اللَّهِ أَبْرِرَ رَبَّهُ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تكسب كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ انتم ارض ورفع بعضكم فوق بعض ان درجتني يبل وكم يبل وكم في ما اسكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم